أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد محمد الواجب التخطيري والواجب التعليمي الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه وليس له عدل في مقام الانتثال الصلاة والصوم في شهر رمضان فإن الصلاة واجبة لمصلحه في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها وقد عرفناه فيما سبق في قولنا هو الواجب بلا واجب اخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه وانما قيدنا البديل في عرضه الى آخره قال الكلام في الدرس الماضي في بيان الواجب الأصلي والواجب الثبع المصلح اليوم يقسم الواجب إلى واجب تعليمي وإلى واجب تخييري الواجب التعليمي هو الواجب الذي يتعلق الطلب به بخصوصه، ولا يكون له عدل أو بديل في عرضه بخلافه في الواجب التخليري. هو الواجب الذي يكون له بدل أو عدل في عرضه. مثال الواجب التعليمي وإن كان هذا الزحف مرة سابقة مثال الواجب التعليمي الأمر بالصلاة فإن الأمر بالصلاة لا يوجد هناك واجب آخر في عرض الصلاه بمعنى أتمكن من ترك الصلاة وآتي بذلك الواجب لا انما الصلاه مطلوبة بذاتها ولا يوجد لها بدل اخر لو تركت الصلاه اذهب الى ذلك البدل اما مثال الواجب التخييري خطاب الكفاره خطاب الكفاره فمن افطر يوما عمدا في نهار شهر رمضان المولى سبحانه وتعالى يوجب على هذا الانسان ان يقضي ذلك اليوم وان يكثر ايضا الكفاره هنا لم يطلب فيها شيء بعينه مطلوب كفاره والكفارات هنا ثلاثه اما ان يصوم الانسان ستين يوما او ان يطعن ستين مسكينا او ان يعتق رقبه هنا انا اتمكن اذا كنت قد افطرت يوما في نهاري شهر رمضان أتمكن إما اما ان اعتق او ان اصوم او ان اطعم هنا مطلوب واجب لكن هذا الواجب لهو بدل. اتمكن من ترك من تركي الصيام لستين يوما لا وأطعم ستين مسكينة وأتمكن أيضا من ترك الاطعام والذهاب إلى أخر رقبه ففي الواجب التخييري هناك بداية هناك عزيز أنا مخير بين, أمري بين أمرين أو ثلاثة أو أربعة إلى أخرين أما في الواجب التعليمي فلا تخييره إنما يطلب نفس ذلك الواجب بعينه خب إلا أن المطمث في تعريفه قال الواجب التعليمي هو الواجب بلا واجب آخر في عرضه هو هذا القيس قيس في عرضه لماذا؟ لماذا لم يقل في طوله مثلا؟ لماذا قال في عرضه؟ المطمث في الجواب يقول إنما قيزنا الواجب التعليمي هو الواجب بلا واجب اخر يكون له بديل وعدل في عرضه ولم نقل في طوله لان بعض الواجبات التعيينيه مع انها واجب تعليمي الا انه لها بدل لكن هذا البدل ليس بدل في العرض انما بدل في الطول مثلا مثلا الوضوء الوضوء واجب واجب تعييني في عرضه لا يوجد واجب اخر بحيث اذا كان هناك عمار اتمكن من الذهاب الى ذلك الواجب الاخر في عرضه لا يوجد مع ان الوضوء واجب تعييني يعني لا بدل له انا مخير بينهما مع ذلك هذا الواجب التعييني له بدل لكن هذا البدل بدل اقتراري يسمى البدل الطولي بدل عرضي البدل العرضي ما يكون المكلف مخير بينهما مع وجودهما اما في الوضوء أنا لست مخير إذا كان الماء موجود وأتبكر من الماء ولست في ضيق ولا في عسر ولا في حاجة مع ذلك أتمكن من تركه والذهاب إلى غيره هذا غير صحيح انما الوضوء واجب مطلوب بعينه واجب فعليني نعم إذا فقد هناك بدل هناك بدل لكن هذا البدل بدل طولي مو بدل وكذلك ايضا الغسل غسل الجنابه غسل أي غسل من الأرسال له بدل لكن هذا البدل بدل طولي ليس بدل عربي مثلاً إذا واحد كان واحد اذا كان له بدل تخييري اذا كان مجلد في فرض القدره على الماء يقول لا أريده أذهب إلى واجب آخر الشرع يقول له لا لا لأن الواجب الاخر عن التيمم ليس واجب تخييري انما في حال الاقتراب فيسمى البدل بدل طولي مو بدل ارضي انما قيدنا الواجب التعليمي وقلنا هو الواجب بلا واجب اخر يكون بديلا او عدلا له في عرضه انما قيدنا بهذا القيد حتى نخرج البديل الطولي اتباحا إذا هنا خلص. إذا هنا قد يقال هذا المطلع مرة سابقة أن تنسي بحث الأوامر قسمتم الواسفة من ضمن التقسيمات قلتم الواجب التعييني والتخيل هذا التكرار لماذا انتم بحثتموه سابقا المصلف يقول نعم نحن بحثناه سابقا ولكن إنما أعدنا هذا البحث هنا مرة ثانية لأنه لنا غرض نريد أن نصل إليه من خلال إعادة هذا البحث في البحث السابق هناك في بحث الأوامر نحن فقط عرفنا الواجب التعيين والتخليص هنا هذا اللي هنا عندنا بحث آخر وهو أن نعرف منشئ هذا التقسيم ما هو يعني لماذا قسمنا الواجب إلى واجب فعلين وإلى واجب تخير غرضنا من هذا التقسيم ما هو يقول في الجواب هذا التقسيم هذا التقسيم من شاءه شاء غرض المولى الغرض عند المولى مرة أن يكون غرض المولى مرة أن يكون غرض المولى شيئا يكون غرضه شيء بخصوصه يعني غرض المولى متعلق فقط بهذا الشيء لا بغيره ومرة أخرى لا غرض المولى متعلق ليس فقط بهذا الشيء بخصوصه إنما متعلق بمجموعة أشياء وكلها إذا تحقق أحدها يكفي عن الباطن فإذا كان غرض المولى متعلق بشيء فقط مثلا متعلق بايجاد الصلاة فقط فيسمى هذا الواجب واجب تعليمي اذا كان غرض المولى متعلق فقط بشيء بعينه يسمى واجب تعليمي مثل الصلاه ومره اخرى لا يكون غرض المولى متعلق ليس فقط بشيء بعينه انما بشيئين بل قل باشياء احيانا ايضا ويكفي وجود أحدها عن الباقي إذا كان غرض المولى من هذا القبيل فيسمى الواجب واجبا تخديرياً فاذا من شاء هذا التقسيم غرض المولى إذا تعلق غرضه بشيء واحد فقط ولا يقبل بديل له في عرضه يسمى ذاك الواجب واجب تعييني أما إذا كان له غرض متعلق بعدة أشياء ويكفي وجود أحدها أو إيجاد أحدها يكفي عن الباقي يسمى الواجب التغييني مطلب في الواجب التعيني ما ملاك إنما نريد أن نتكلم هنا عن أطراف الواجب التخييري مثلا الواجب التخييري أحد أطرافه إطعام ستين مسكين هذا طرف من الأطراف وأحد أطرافه صيام ستين يومين وأحد أطرافه عزق رقب <تصفيق> هذه أطراف الواجب التخيير مثلا نريد أن نتكلم عن هذه الأطراف ونقول هذه الأطراف تنقسم إلى اثنين. مرة هذه الأطراف سواء كانت ثلاثة كانت اثنين أكثر مهم المهم هذه الأطراف مرة يكون بينها جامع جامع كل جامع يجمع كل هذه الأطراف مثلا مثله إذا قال المولى لعبده عبدي اذهب واشتري قلمان قلم هذا القلم جامع لأسراد كثيرة هذه كلها أقلق فأنا مخير بين ان تشري هذا القلم ذاك القلم هذا القلم قد هم تخيير فمره تكون الأفراث يعني الأفراث بينها جامع هذا الجامع يمكن توجيه الخطاب إليه يعني الجامع يعني بدل أن أتعب نفسي المولاه بدل ان يقول اذهب واشتري القلم التدائي أو القلم التدائي أو أن تقول له اشتري قلم وهذا القلم الوان عام كلي جامع شيافات كثيره او يقول لا اشتري دفترين او انهض واحضر لي كاسان هذه كلها اشتراش كلي له افراد القلم كلي له افراد الدفتر كلي له افراد كله. لكن هنا اتمكن ان اوجه الخطاب للجميع الكلي هذه حالة ومره اخرى لا, لا ليس بين هذه الاطراف في الواجب التخييري ليس بين هذه الأطراف جامع يمكن توجيه الخطاب اليه مثاله خطاب السفاره يعني السفارات اطراف مختلفه الصيام شيء يختلف في حقيقته عن الإطعام والإطعام والصيام يختلفان في حقيقتهما أن أعطل رقم هذا فرد من نوع وهذا فرد من نوع آخر ليس كالقلم الأقلام أخذينها جامع وهو كلمة قلم قلم يجمع كل انواع الأقلام أو لا إذا قلت أحضر لي إنسانا إنسان كلي يجمع كل هذه الأفراد أما في بعض الأحيان صحيح الواجب التخييري عنده أطراف ثلاثة أو أربعة لكن هذه الأطراف ليست من نوع واحد حتى اوجه الخطابة نحو الكلي الجامع لها أنا هنا في خطاب كفارة ماذا أقول؟ لا يوجد بينها جامع إذا لم يكن بينها جامع التفتوا إذا لم يكن بينها جامع أنا هنا لا أتمكن من توجيه الخطاب نحو الجامع إذًا فأوجه الخطاب لمن التفتوا في الحالة الأولى هناك جامع هناك جامع إنسان جامع الكل قال لم جامع في الحالة الأولى فأوجه الخطاب لمن وجوه الخطاب من جامع عمار في القسم الثاني ليس بين الافراس جامع إذن لماذا تسموها واجب تخييري الخطاب فيها موجه لمن المصنف يقول اذا لم يكن بين الافراس جامع فانا مخير ارتبكوا فانا مخير بين احد امرين اما انتزع انتزع عنوان من الاطراف يسمى العنوان الانتزاعي المنتزع مثلا اعرض الى الكفاره خطاه الكفاره اقول اقول اقول اذا في نهار شهر رمضان متعمدا التفت عنوان انتزاعي فعليك فعليك بعض الأوضاع لذلك اليوم فعليك فعليك بأن تفعل أحد هذه الأمور هذا أحد هذه الأمور هذا عنوان انتزاع أحد هذه الأمور هذا منتجع من السؤال هكذا مرة مرة خلا أو حالة ثانية حالة ثانية ما أود الخطاب نحو العنوان الانتزاع لا لا وانما اقول بطريقه ثانيه خيار اخر اقول اذا افطرت في نهار شهر رمضان عمد فعليك ما راح اقول احداني من ربنا فعليتا فعليك, فعليك بصيام ستين يوما او هذا تخييط او او ماذا او افطام 60 او عزق فإذا لم يكن بين الافراد جامع كلي اتمكن انا المتكلم من ان اوجه الخطاب نحو الجامع شامل وخير اما ان اتبع عنوان يسمى العنوان الانتزاعي او لا او, أو اوجه الخطاب نحو الافراد نحو كل فرد وأضع بينها او الدال على <متحدث> هذا واضح واضح راح اسمي قسمين اسم تفكي القسم الاول اذا كان بين الاطراف جامع هذا نسميه اذا كان بين الاطراف جامع اطراف التخيير بينها جامع يسمى التخيير تخييرا عقليا اذا كان بين الاطراف جامع كلي أتمسكاً من توجيه الخطاب إلى ذلك الكلين هنا أنا مخير بين الأقراف مثل اشتري قلما خلق التخيير بين هذا القلم وذاك القلم وذاك تخيير عقلي، العقل هو ما يخير وهذا لا كلام لنافق ما عندما كلام مع هذا التخيير بل يمكن ندعي أن هذا القسر من التخير يمكن نخرجه أطلاً من التخير. يمكن نسميه تعليق لأنه القلم متعلي القلم هو خاصته إنما كلامنا في القسم الثاني إذا لم يكن بين الأفراط جامع هذا ماذا نسميه نسميه نسميه تخويف تخدير شرعي يعني نسميه تخدير شرعي ملاحظ هنا وهذا التخويف التخدير اذا إذا كان بين الاطراف جامع كلي اتمكن من توجيه الخطاب من توجيه الباعث من توجيه التحريك نحو ذلك الجامع يسمى التخير هنا تخخييرا عقليا واذا لم يكن بين اطراف التخير جامع كلي وان سجع العناوين المنتزعه أو وضعت بين الأطراف أو هنا التخيير يسمى تخييرا شرعيا <تصفيق> كلامنا في التخيير الشرعي هنا. وليس في التخيير العقلي اتضح اتضح ثم التخيير الشرعي الكلام يقع فيه فقط على ثم التخيير الشرعي قد يكون بين الأطراف قد يكون بين الأطراف في التخيير الشرعي فقط. قد يكون بين الأطراف في التخيير الشرعي العلاقة بينه وبين الأطراف قد تكون العلاقة على تباين يعني قد تكون أطراف التخيير الشرعي متبالين لا علاقة بينهم. هذه حالة وحالة أخرى لا. قد لا يكون التخيير بين المتباينين او المتباينين لا قد يكون التخيير بين الاخر والاخسار واضح سلام اعيده مره ثانيه في التخيير الشرعي قد يكون التخيير في التخيير الشرعي قد يكون التخيير بين المتباينين او المتباينين جامعه ثلاثه مثلا بلد قطار الكفار حقيقة شيء وحقيقة الصيام شيء آخر فالعلاقه بينهما علاقه وعلى ما مع ذا مش مخير بينهما فقد أكون مخير بين المتباينين هكذا مرة أخرى لا أكون مخير بين الاقل والأسفر مثلا استخدرونا في الرسالة العملية تقرأون في باب في باب تسبيحات عند القراءة في التسبيحات في الرقعة الثالثة والرابعة الفقيه يقول هكذا يقول يجب على الإنسان على المكلف أو على المفلس أن يأتي بالتسبيحات الأربع سبحان الله والحمد لله ونا إلها إلا الله والله أكبر تسبيحات الأربع اتفتوا يجب عليه أن يأتي بالتسبيحات الأربع مرتين هذا أقل أو ثلاث مرات هذا التخلير لكن بين الأقل والأكثر واضح صار المطلب خب إلى هنا واضح إلى هنا واضح التخلير بين الأقل والأكثر انما يمكن فرضه يمكن فرضه بشرط واحد اذا كان الاقل مطلوب لوحده مستقلا ويمكن فرضه اذا كان الاكثر مطلوب لوحده مستقلا اما لو كان الاقل مطلوب ولو في ضمن الاكثر كان الأقل هو الواجب والاكثر الزيادة مستحبة في الزيادة يعني الشارع يقول المكرم الفقه يقول اطلب منك التسبيحات إما مرة واحدة فتكفي أو ثلاث فتكفي ولا يقصد لك اطلب التسبيحات الأرباح ولو في من الثلاث. إذا قال هكذا ففي الواقع المطلوب تسبيحه واحدة الباقي الزيادة مش إن جئت بها بارك الله فيك إن لم تأتي بها التفليحات الوحدة كافية لا أن يكون المطلوب الأقل لوحده والأكثر لوحده هنا أتطور التخيير بين المتبالمين عفوا بين أقل وأكثر هذا البحث اتضح اتضح البحث فإذا هذا استضح البحث نقرأه حتى ننتقل للبحث الآخر <تصفيق> قال الواجب التعليمي ما تعلق به الطلب بخصوصه وليس له عدل في مقام الامتثال مثاله في والطوم في شهر رمضان فإن الصلاة واجبة لمصلحه في نفسها لا يقوم مقامها واضح لا يقوم مقامها أو مقامها واجب آخر في عرضها التفت إلى في عرضها حتى يخرج في طولها وقد عرفناه في ما سبق بقولنا هو الواجب بلا واجب اخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه وانما قيدنا البديل في عرضه لماذا لم تقل في طوله تقول لان بعض الواجبات التأيليه مع انها تأيليه لكن قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن خونها واجبات تعليمية مثالها كالوضوء الوضوء واجب تعليمي مثلا الذي له بديل في طوله وهو او لا لغوة الأيران له بديل لكن في طوله لا في عرضه ولأنه إنما يجرش إذا تعذر أن خيار مو خير بين الوضوء والصلاء إذا تعذر الوضوء يجب الانتقال إلى البدل هو التيموم وكالغسل بالنسبة إلى التيموم أيضا كذلك يعني مع التعذر وكخطاء للكفارة المترتبه لكن مو الصيام نحو كفارة قتل الخطا كفارة الصيام ثلاثة كفارة القتل الخطا نحو ثلاثه لكن الفارق في كفاره في الصيام انت مخيل اما في كفاره قتل الخطر مو مخيل لا مثبت من كده. يعني الأول العشق عشق اتقلق ان لم تثبت كان وتعذر عليه العشق تنتقل الى الصيام الاصعب فالاصعب او ثم عزق. ثم اصعب مسكينة اما في كفاره كفار نهايه رمضان لا انا مخير بين الثلاثه مترتب هذه على كيف وهي العزف اولا فان تعذر الصيام فان تعذر فالاطعام والواجب التخييري ما كان له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلق بالطلب بخصوصه بل كان المطلوب هو أو غيره أيضا يتخير بينهما المكلف. وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدان فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتدبيله بعشق رقبة أو إطعام ستين مسكين أو صيام ستين من آخرين نعم الطول يعني الوضوء له بدلة الطول يعني يأتي في حارة اقترار بعده مثلا نحن نقول اهل البيت عليهم السلام اهل البيت عليهم السلام نقول اهل البيت عليهم السلام عندهم قدرة الاحياء والعماظة مثلا كما كان عند عيسى عليه السلام لكن قدرة عيسى في الإحياء والاماته هذه القدرة مو قدرة مستقلة مو في عرض قدرة الله يعني ليس مع الله في مرتبة واحدة لا بالطول يعني الله أعطاه القدرة فقدرته في طول قدرة الله ليس في عرض نحن حينما نقول هنا الوضوء له وله بدل بدل قول يعني ماذا؟ في حال تعذر يعني في المرتبة يأتي بعده إنتخلاف في, في الارض معه في منصبه واحد <تصفيق> والأقل في هذا التقسيم يعني ان قلت أيها المصنف هذا المصنف سبقه لبدا أعطته مرة ثانية يقول والأقل في هذا التقسيم أن غرض المولى أن غرض المولى ان غاب المولى ربما يتعلق بشيء معين يعني بواحد بعينه فلا مناص حينئذ من ان يكون هو المطلوب والممدوع اليه وحده فيكون واجبا تعليليا وربما يتعلق غرضه يعني المولى باحد شيئين او لا باشياء لا على نحو التعيين بمعنى أن كل منها محطل لغاضي المولى فيقول البعتوح نحوها جميعا على نحو التخيير للتعليم على نحو التخيير بينها يقول ولا تستغرق لا تقول هذا غريلة وكل الكثمين واقعان في إرادتنا نحن وإنشاعاتنا اليومية نحن نستعمل تخشينا مرة أقول لي للعذب للعذب أقول له كده إذهب إلى السوق واعتني بلحم الغنم بعينه مرة أقول له إذهب واشتري اللحم أو لا إذهب واشتري البرتقال برتقال مطري السوق موجود برتقال سوري موجود برتقال مهد عراقي موجود أنا مخير مرة أطلب واحد بعينه مره لاقل واحد ظلمه قال فلا وجه للاشكال في امكان الواجب التخييري ولا موجب للاطاله وطلب الكلام فيه ثم ان اطراف الواجب التخييري الحاله الاولى ان كان بينها جامعه يمكن التعبير عنه بلفظ واحد فانه يمكن ان يكون البحث والتحريك والامر في مقام الطلب نحو هذا نحو نحو تدري مثلا قلبة فاذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى تخييرا عقليا وهو ليس من الواجب التخييري المبهوث عنه نحن لا نبحث عن هذا التخيير العقلي فانه يعد من الواجب التعييني فان كل واجب تعليمي كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين اقلاله والتخيير يسمى حينئذ عقليا مثال هو قول الاستاذ لتلميذه اشتري قلما اشتري دفتره اشتري مسطره الخ الجامع بين انواع الاقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص والحبر ايضا إما جاف أو سائل آخر فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليا كما أن التخيير بين أفراد كل نوع يكون عقليا إذا قال جئني بإنسان هذا إنسان كل دور أو له أفراد كثيرة التخيير بين الأفراد هنا تخيير عقلي هذا القسم الأول القسم الثاني وان لم يكن هناك جامع مثل ذلك كما في مثال اقتصاص القصار فان البعث هنا مخير بين احد امرين ما ان يكون نحو عنوان انتزاعي مثل شنو كعنوان عليك احد هذه الامور كما قلنا في اثناء الكلام أو فريق اخر او يكون البعث نحو كل واحد منها مستقل ولكن مع العطف أو اطعم أو صم أو اعتق مثلا ولكن مع العطف أو ونحو ذلك من ما يدل على السخير في النحو الأول مثلا اللي هو أحد حمامت ذلك أوجد أحد هذه الأمور في النحو الثاني صم أو اطعم أو اعتق ويسمى حين ادنا التخيير بين الاطراف شرعيا وهو المقصود من التخيير المقابل للتعليل هنا حينما نقول تعليل وادب تعليل وادب تخيري نقصد بالتخيير التخيير الشرعي ثم هذا التخيير الشرعي غالبا يكون بين المتباينين أو المتضايمين كالمثال المتقدم وأخرى بين الاقل والنفسر كالتخيير بين تسبيحة واحده وثلاث تسبيحات في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها على قولك قصة بعض الأقوال يقول يجب الثلاث أو الأحوط وجوب الثلاث البعض قد مخير هذا على اقل معلم ثلاثات وكما لو امر الدوله برسم خط مستقيم انا مخير بين خط مستقيم أو ربع متر او خط مستقيم او نصف متر او متر ايضا هذا اقل أكثر وكما لو امر الدوله برسم خط مستقيم مثلا مخيرا فيه بين القصير والطويل وهذا الاخير اي اخي اعني التخيير بين الاقل والاكثر كما قلنا انما يتصور فيما اذا كان الغرض غرض المولى مترتبا على الاقل بحده يعني لوحده وعلى الاكثر بحده ايضا اما لو كان الغرض مترتبا على الاقل مخلصا فسيكون اريد الاقل جئت على لوحده اهلا وسهلا او جئت انا بالاقل مع نفسه اما لو كان الغرض مترسما على الاقل لمطلقاه مطلق وان وقع في ظن الاكبار فالواجب حينئذ هو الاقل فقط اذا جئتم التسبيحات ثلاث مرات المولى يريد واحده فالواجب هو الاقل يعني الواحد ولا والاخر بيدك قال ولا تكون الزياده واجبة فلا يكون من باب الواجب التقليدي بل الزياده لا بد ان تحمل على الاستحبار هذا المبحث انتهينا منها كمان بقي عندنا حوالي سبع دقائق نكمل المطلب فيها ان شاء الله المبحث الثاني الواجب العيني والكفائي هذا المحضر هذا اللي انا قلت الواجب العيني والاطفاء وأنا اقترح نقرأ التعريف مره ثانيه حتى نصل لمطلب موحد قال تقدم ان الواجب العيني ما هو الواجب العيني واضح بعد. الواجب العيني هو الواجب الذي يطلب من كل فرد فكل فرد مثل الصلاه اما الواجب الالتفائي فالمطلوب فيه المطلوب إيجاد الفعل المطلوب إيجاد الفعل خارج صحيح التفت الخطاب في الواجب العين والتفاذي موجه للجميع لكن الفارق بينهما أن في التفاذي يقص بفعل البعض أن البعض المولى يقول المولى يقول يقول إن شر فلي على الميت كف فين كفن الميت امر بالمعروف انها عن الواجبات الصائية. الخطاب موجه للجميع لكن اذا قام به البعض سقط عن الباقي في الواجب عن فلا الخطاب موجه للجميع واذا فعله البعض لا يسقط عن الباقي لا ارتباط بينهما لا ارتباط بينهما هذا الفارق بين الإتفاقين والعينين. الخطاب موجه في الطرفين للجميع، لكن في الإتفاقين يسقط فعل البعض على البعض، وإذا لم يفعله الجميع، أُقِذَن، أُقِذَن، أُقِذَن الجميع. نعم، الفارق إذا فعله البعض سقط على البعض. أما في العينين فلا مطلوب من كل مكلف بعينه فإذا فعله مكلفه او بعض المكلفين لن يسقط عن الباقي كالصلاه اليوميه مثلا قال تقدم ان الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من اي مكلف فهو يجب, فهو يجب على جميع الذين في على جميع المكلفين ولكن ولكن هذا الفارق يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الاخرين ولا يستحق الباقي يستحق العقابه بفسده نعم استثناء اذا تركوه جميعا من دون ان يقوم به واحد أو بعض فالجميع منهم يستحقون الإعقاب كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعل الفصائل واضح يطير بعض يعني مثلاً التفن الميت تشريعه إذا اشترك فيه خمسون ولا نشترك الباطئ المثاب تقص الخمسون والجميع نعم لو تركه الجميع العقاب والجنبينية ولا ياتي الشغل يعلم والخير يخط لنا الواجب الانتفاعي كثيرة في الشرع منها تجهيز الميت والصلاة عليه ومنها انقاذ الغريق ونحو الغريق من التهلكة مثلا كمن يكون في حريق أو إلى آخرين ومنها ازاله النجاسة عن المبشي ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس ومنها طلب الاجتهاد ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واضح الى هنا هذا كله لا كلام فيه انما الكلام ان شاء الله في هذا التقسيم لماذا قسم المصنف او الاصوليون الواجب الى عيني وكفائي وصلى الله على محمد وعلى الله الطاهرين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>